بتفسير ما زلنا مع سورة البقرة وطمع الإخوة كانوا أسقطوا التسجيلات لأننا نحن الآن بنعيد يعني حتى إن شاء الله ننتهي مما علينا إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منها قال أولئك إشارة للبعد ليس البعد هنا بعض التعظيم ليس البعد هنا بعض التعظيم بل التحقير وتصور عمق الهوية الذي يقعون فيه أولئك هؤلاء الأراضي البلغ السفاء الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو, أد... هو خير، الذين قد لبسوا الحق بالباطل، الذين باعوا باعوا الآخرة بالدنيا بثمن بخس درهما معدودة، وأبخس الناس صفقة من باع دينه بالدنيا وأبخس منه صفقة من بعد دينه بدنيا غيره. أولئك الذين شوف الوصف. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبروا مع النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بتحريف كتاب ربه وتحريف الأحكام التي نزلت على نبيهم وأيضا بكتمان صفات النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون يقينا بأنه رسول نصرى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعلمون أنك رسول لكنهم يحسدونك ومع ذلك بعدما رجم اليهودين جحد ولم يؤمن به هو نفسه جحد ولم يؤمن به فكتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون ابنائهم بل ويعرفونه ويعرفون كيف يعني أنه فوق أبنائهم وقال الناخ طب عندما سأله هو هو يعني هو الموجود وصفه في التوراة قال هو هو هو هو, هو هو هو هو قال ما تفعل قال عناده أو قال عداوته إلى يوم الدين عبد الله من السلام يقول أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونخل المدينة ونظرته في وجهه عمت أن وجهه وليس وجه كذلك وراء الصفات التي ذكرت في التوراة منطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله ولما سأله أجابه وأسلم لكن هؤلاء حرفوا الكلمة عما واضح وكتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم طالما للدنيا ولياء أن أسمعه قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وانظر هنا الذي الذي باع الهدى ليضل من أجل الرئاسة أو المكانة أو الممدحه أو او الضره والمدنير في الدنيا خبيث خبيث خسيس نفسي ضاع وضيع كل من خلفه بذلك فقال قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدا والعذاب بالمغفرة طبعا هذه الثمرة والعذاب بالمغفرة هنا هي السمرة السمرة في ذلك لما استبدل الذي هو أدنى بلذي الذي استبدل بالذي خير الأدنى بالخير ولا مرض في الخير نصيبا وحرف الكلمة عن مواضيعه انتظره التقريع والتوبيخ والعار والشنار وفي الآخرة عذاب أليم في النار لذلك قال الله تعالى وراك الذين اشتروا الضرب بالهدا والعذاب والعذاب بالمغفرة إعطاؤه عن مغفرة الله دل في علاه وإعطائهم الأجل مرتين ورفعة المكانة وعلو المنزلة وأيضا السعادة في الدنيا قبل الآخرة إعطاؤه عن ذلك ب من لعات الدنيا فبدل الله المغفرة بالعذاب وعذاب الله عذاب الله شديد ما أحد يحتمل هذا العذاب قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدنهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال الله جلاله فعلاء ويأتي, ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وشيقة وإذا, وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا وهم يسترخون فيها ربنا خرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون ويقال لهم تقريعا وتوبيخا اخسأوا فيها ولا تكلمون ويقال ذك إنك أنت العزيز الكريم أولئك الذين اشتروا الضراطة بالهودة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النهاية تعجب فإن, أردت فإن تعجب فعجب بذلك فأعجب وتعجب بأنهم في عذاب شديد هائل كل من رأهم لابد أن يتعجب كيف يصبرون على مثل هذه اللأواء وهذا تغيوظا وزفيرة نعم تغيوظا وزفيرة إذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيوظا وزفيرة وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعو اليوم واحدة ودعو ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا أعوذ بالله أعوذ بالله مع شدة ما في من العذاب والنكال والأغلال كيف يصبرون لا يستطيعون والموت يأتيهم من كل مكان وما هو بالميت تفضل تفضل السلامة صلى الله عليه كموفق مسدد قال الله تعالى ذلك يعني ذلك العذاب الأليم ذلك التقريع والتوبيخ ذلك الذل والمهانة في النيران في العار والشنار والتقلب في النار ذلك بأن, بأن الله نزل الكتاب بالحق لكنهم ما أزعنوا من قادوا ما أزعنوا من قادوا ما استسلموا ما امنوا بربهم بل زوروا وخدعوا وزيفوا وكتموا الحق وأظهروا الباطل الله يستر علينا الله يستر علينا ذلك بأن الله نزل الكتاب وطبعا قلنا كل تنزيل تدد في آي الكتاب دلال على العلو ذلك بأن الله نزل الكتاب والمقصود بالكتاب هو الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو يقال جنس الكتاب وكل الكتب وكل الكتب متفقة نعم عند الله ذلك فعلها ويالحق إلا ما حرف من التوراة والإنجيل وخاتمهم القرآن الكريم وهو سيدهم والقاضي عليهم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلوا الكتاب لا في شقاك بعيد إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله ذال في علاه أنزل عليهم صح الكتب وأحسن الكتب وايضا في كتبهم أنزل عليهم صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتحقيق الحق وإبطال الباطل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم لكنهم اتخذوا آيات الله هزوة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة خلفهم ظهريا لذلك استحق استحقوا العذاب والنكال والتقريع والتوبيخ ذلك يعني هذا العذاب والوبال الذي نزل عليه لأن الله نزل الكتاب بالحق يعني نزل الكتاب بالحق عليهم ليؤمنوا فكفروا ليستسلموا فجحدوا ولذلك قال الله تعالى وإن الذين اختلوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وما اتفقوا وكل منهم يرمعهم فقط العداوة للنبي والحسد والعداوة لهذا الكتاب المبين لكن ما الاخرة الاخرة عذاب وعقاب وخيم وإهانة وذلة وخلود في النيران لذلك قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب الفائد المصطبطة من الآيات الماضية إن الله لا يضل قوما بعد إيذ هداهم حتى يبان لهم ما يتقون إزبات علو الله جل في علاه ما جهد أحدهم بالكتاب إلا اختلف فيه ما جهد أحدهم بالكتاب إلا اختلف فيه لو في سئلة تفضلوا وسأستأذنكم وكل لقاؤنا بإذن الله التسعة مع محاضرة الجامعة في قاعدة الأصول وبعدها المغني والبخاري نعم